والآن مع آفة المنى أحبت الله حييتكم بالحية الاسلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم بمشيئة الله عز وجل مع آفة من آفات اللسان عفانا الله وإياكم من كل آفات اللسان وآفات الأبدان إن ربنا هو الحنان والمنان هذه الكبيرة أو هذه الآفة من آفات اللسان هي المن بالوعطية او المن بالمعروف او المن بما نصنع من خير الانسان المنان لان المنان هو الله سبحانه وتعالى اما يعني يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للامان ان الذي يمنوا والله رب العالمين اما انت اذا صنعت في انسان معروفا في معروية ان جلس ابو بكر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 ولا يفضحوا على رؤوس الأشهاد يعني أعجب من بعض الذين يعني يصر الله لهم أموالا كثيرة ويريدون أن يخرجوها ابتغاء مرضة الله ينشر أنه وزع كذا وكذا في وسائل إعلام معينة أو في صحيفة معينة أو أن الأسر الفقيرة التي في المنطقة الخلانية قد أعطاها رجل التريف المقضى الكريم كذا وكذا هذا ليس يعني حتى انظر إلى السبع الذين في ظله والله في ظله يوم لا ظل الا ظله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انطقت منه هذه يعني الكناية عن شدة اخفاء الخير الذي تصنع وقصة عمر مع مع ابي بكر رضي الله عنه في المرأة العجوز الذي كف بصرها وكان أبو بكر يذهب إليها ليكنس لها غرفتها ويضع لها الماء والطعام وعمر يقول أين يذهب أبو بكر ف وبعد ذلك يتكشف هذا الأمر ويقول عثرات أبو بكر تتبع يبنى الخطاب وكان هؤلاء يتنافسون في صناعة الخير وفي عمل الخير ويستر الواحد منهم ما يصدع من خير فإذا خير معروف ستر ثم خير معروف أن تعجله يعني ان اردت ان تصنع في انسان خير ان طلب منك او لم يطلب عليك ان تعجل بان تزوي له ابنته تقيده من عطرته تفرج كربه ترمي ثلاثته هكذا يعجل الانسان ثم عليك ان تصغر هذا المعروف تقول والله يا اخي ما صنعته يقول جزاك الله عني خيرا انت قد صنعتك كذا الطريق يقول يا اخ الاسلام لا تكبر المساله هذا امر صغير هذا اقل ما يجب هكذا تشعر هذا الانسان انك ما صنعت ما يجب ان يصنع الامثال اذا ولا تمرض ولا تقول والله لو صنعته كذا ولذلك اخ الاسلام انا اريد ان اعطيك واختي المسلمة وابنائي وبناتي يجب ان يعني نضع ميزان لصناعه المعروف احيانا ننسى يصنع المعروف ولا يعرف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 وتعجبت وقلت سبحان الله انظر يا اخ الاسلام اصنع في هذا المعروف والخير ولكنه للأسف الشديد يرد علي هذا الرد ويقصر في صناعة الخير لي وانظر انا ماذا اصنع اعلم ان هذا المعروف ليس لوجه الله. لماذا؟ لأن الله يقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور يعني أنت إذا صنعت الخير في إنسان ما لا تنتظر أن يرد أو لا يرد لأنك صنعته ابتغاء مرضات الله فإذا صنعته ابتغاء مرضات الله رب العباد سبحانه وتعالى يعني سوف يكافيك خيرا فخير المعروف ستره وتعجيله وتصغيره والله سبحانه وتعالى في مسألة المن يقول محذرا يا ايها الذين امنوا لا ترطلوا صدقاتكم بالمن والاذى يعني تمن على الله سبحانه وتعالى كما قال الكبي في تفسير هذه الآية تمن على الله في صدقته والاذى لصاحبها يعني تؤذي صاحب الامر لانك تقول لو انا فيك كذا وكذا ولذلك قال صلى الله ثلاثة لا يكدمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ونعم علام أليم المسبل أي الذي يلبس ثوبا طويلا يقصد به التكبر والاستعلاء والتبختر المسبل إزاره والمضق صنعته بالحرف الكاذب يعني يقصد بالله أو الله أن هذه ثمانها كذا وهو على غير ذوي أقل من هذا بكثير المسبل والمنان والموقب سرعته بالحالم كف وفي رواية أخرى لا ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه رحمه الله والمدمن الخمر والمنان لا يدخل الجنة خب يعني المخادع الماكر لا يدخل الجنة خب ولا بخير ولا منان يعني منان الذي يعطي شيئا أو يتصدق بشيء ثم يمون يقول, يقول أنا صنعت كذا وصنعت كذا ولذلك يقول إياكم والمن بالمعروف فإنه يبطل الشكر وينحق الأجر ثم تلا صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تغفلوا صدقاتكم بالمن والأذى وابن سيرين يسمع رجلا يقول لآخر أحسنت إليك وفعلت كذا وفعلت كذا فقال له ابن سيرين أسقط فلا خير في المعروف إذا وحصي يعني الإنسان إذا قال الإنسان أنا أحسنت إليك وأنا صنعت كذا وصنعت كذا وفعلت لك كذا وفعلت لك كذا يعني المسرين يقول له لا خير في المعروف الى ارسية فمن منى بمعروفه سقط من شكره ومن اعجب بعملته حبط أجره لا تحملن من الانام بأن يمنوا عليك منك واختر نفسك حظها واصبر فان الصبر جنة بين الرجال على القلوب تشد من وقع الاسنة وكان بعض الحكماء ينشدون وصاحب سلفت منهم الي يد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 أن جعله إنسان يعني يعطي ولا يمنع ويمنح ولا ولا يبخل ويصير كريما لأن العاطي أصدر المعطي أصدر إنما هو رب العبادة سبحانه وتعالى خطة الإسلام كثير من الأبناء بناتنا للأسف الشديد ينسونا عندما يكبرون كان هذا الولد صغير وكان أبوه كبير كان هذا الولد ضعيفا وكان أبوه قوية بعد ان مرت السنون وتوالت الاعوام كبر الاب فصار ضعيفا وكبر الابن فصار قويا عجز الابن فصار يعني فقيرا وارتزق الابن والتسعى انتجارته فصار غنيا فيبدأ الابن في مباب البرن ان ينفق على ابيه ولكن كثير او بعض من ابنائنا نسأل الله السلامه يمنون اذا قلت له يا فلان انت مقصر من ناحية ابيك انت مقصر من ناحية امك يقول لا انا عطيت كذا وكذا وصنعت له كذا وكذا واخذت الجهد ليؤدي مناسك الحج وعطيه كذا وآتي له بالكساء وآتي له بكذا يا اخ الاسلام لا تمن فانت ومالك لأبيك انت ما تملك لما هو ملك لأبيك وان امرك يعني الاب والام وان امرك ان تخرج من اهلك ومالك فالتبرغمه يعني يهيب على الإنسان أيضا من باب المن الخطير أخطر درجات المن أن يمنى الإنسان على أبيه وأمه لأن من ضمن الستة الذين لا يأخذون زكاة المال أو لا يحق أن يعطوا زكاة المال الأب والأم الأب وإنعالى والابن الابن وإنسافه لماذا لا يعطى الأب لماذا رطت الأم لأنهم في رقبتي تحت رعايتي إن يبلغان عندك الكبر أنا وما أملك لما أملك كل أبي. لأمي يجب أن أعطيهما لماذا? لانهما هما الذين ربياني صغيرة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة ولا تقل لهما اف ولا تفهرهما هكذا أمرنا رب العباد سبحانه وتعالى فكيف يمن الإنسان على أبيه كيف يمن على أمه كيف يمن على من يعني كان سببا في وجوده في هذه الحياة وكان سببا في أن علماه القراءة وكتابة فبدأ يقرأ في المصحف وبدأ يستقيم على الطريق، وبدأ يعمل ويتكسب نتيجة أن الأب والأم قد وكر الله سبحانه وتعالى بما في قلوبهما من رحمة لهذا الإبن ثم بعد ذلك يأتي الابن بعد ان صار قويا وصار فتيا وصار غنيا وصار ذا جاه وذا منصب يبن على ابيه او يبن على امه بما يعطي يقول لقد اعطيت كذا وكذا حتى يقول بعض اهل العلم عندما ناتي لنقسمها تلكة معينة فليقول ابن من لقد اقربت ابي كذا وكذا وقد اعطيت ابي في حياته كذا وكذا وعطيت امي في حياتها كذا قولت أنت وما تملك إنما هو ملك للأرض وملك للأم لأنهما كانا سببا في وجودك كما قلت في هذه الحياة إذن مسألة المن درجات أسوأ درجات المن وأقبح درجات المن أن يمنى الإنسان على أبيه ويمنى على أمه أيضا بعض من الأزواج يمنون على الزوجة انا صنعت كذا وكذا وانا جئت بك من بيئة اقل وجئت بك من عائلة فقيرة وصلت بعد ذلك تركبين اصدر السيارات وتسكنين افضل البنايات وتعيشين افضل دياخل الاسلام يعني كلمة طيبة خير مصدقين يتبع فعلا لا تمن على زوجتك ايضا لا تمن الزوجة على زوجتك تقول انا اخدمك واخدم اطفالك و... يا اختة الاسلام ابتغي فيما تصنعين وجه الله سبحانه وتعالى ابتغي فيما تفعلين في بيتك ومع وم حتى وإن كان سيء الملكة لابتغي كرم الله سبحانه وثواب الله سبحانه ورضا الله سبحانه وتعالى هكذا إذا أراد الإنسان أن يعني يؤجر خيرا فيما يصبح يعني أحبة في الله حقيقة الأمر مسألة المن هذه لا يمن ابن على أبيه لا يمن ابن على أمه أو بنت على أمها لا يمن أخ على أخيه لا يمن غني على فقير، لا يمن يعني ما سمعنا ان ابا بكر مثلا مرة من على بلال رضي الله عنه الذي اعتقه او اشتراكم اعتقه او الا احد من هؤلاء العبيد الذين كانوا مستعبدين وقال لهم انني صنعت فيكم كذا ابدا والله سبحانه الله وقال عمر متأدبا تمت الادب يقول ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا وضعف بنية كانت صحابة ابن الاغنية يربطون وقال